ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا امننا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والاله هنا والاله هنا والالهكم ونحن له مسلمون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 وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُل إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنَّا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 أولائك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاهم العذاب ولا وَلَا يَأْدَّهُ بَغْتَتَوَهُم لاَا يَشَعرُون يَسْتَعْجِونكَ بِالعَذاَابِ وَإِنَّ جَنَنَّ مَ لَ مُحطَةٌ بِالكَافِرين يَوْمَ يَغْْشَُومُ الععَذاَابُ مِم فَووقم وَمِن تَ تحتتِ أَدُ ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَل إِن سَأْلتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوادِ وَالْأَرضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالقَمرَ لَقولُولٌ اللَّ فَأَنَّا يُؤفَكُون اللَّهُ يَبَسُقُ الرِزقَ لِمَ شَاء مِنْ عبادِهِ وَيَقَضِرُ لَ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 فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ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 والذين جاهدوا فينا لنهدين لهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام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 وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 فَسُبْحَانَ اللهِ فِي نَهَارٍ وَلَيْلٍ حِينَ تُسُونُ وَحِينَ تَصْبَحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ, ثم إذا أنتم بَشَرٌ تَتَشَارُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا لِلتَسْكُنُون إلَيهَا وَجَلَ بَنَكُمَّ وََّتَو وَرَرحْمَه إِ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوومةَ فَكَّرُون وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّمواتِ وَالْأَررضِ وَقْتِنافُ ْلسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إَِّ فِي ذَلِكَ لآيات للِعَالمين وَمِنْ آياتِي مَنَامُكُم بِاللَْلِ وََّهَا لِ وَبتِ غَاءُقُم مِن خَبُْلِ إِ فِي ذَالِكَ لآياتاتِ لِقَوْمسْمَعون وَمِنْ آياتاتِهِ يُركُم الْبَرُّقَ خَوْفَ وَقَمَعَ وَيُونَزِّلُ مِنَ السَّماء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 وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَ لَهُمْ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بغير علم فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله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 وَإِذَا مَسَّنَّ سَضُون دَعَوْرَبَّهُم مُنِبينَ إلَيْهِ ثَُّ إذَا أَذَاقَهُمْ ثَُّ إذَا أَذَاقَهُم مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَريقُم مِنْهُم بِرَبّم يُشرِكُون لَكفُرُوا بِمَا آتَينَاهُم فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا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 فَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو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 هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم, ليذيقهم بَعْضَ الذي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قل فِي في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من كَانَ كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون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 وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا فَْتَ قَمن مِنَّينَ أَجرَمُ وَكَانَ حَقًّا عَلَنَا نَصر الْ المُؤمِنين اللهَّهُ الذي يُرسلُ الرِياحَ فَتُثيرُ سَحَاب فَيَبَسُقُ فيِي السماء فَيَبَسُقُهُ في السمائِكَ فَيَشاءُ وَيَجعلُهُ كِسَفَا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 انظر الى اثار رحمه الله فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن ارسلنا ريحا فراوه مسفر والا ولوا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُّوا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمِّيِّ عَن ضَلَالَتِهِم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 ثمَُّ جَلَ مِنْ بَعْدِضَافٍ قوَتَثَُّ جَلَ مِنْ بَِقُووَثَُّ جَلَ مِنْ بَعِقُوَةٍ ضَعْفَ وَشَيبَه يَخْلُقُ مَا يَش وَهُوَ العليم القَدير وَيَوْومَتَقومُم السَّاعةُ يُقَسِمُ الْمُجرِمُونَ مَا لَ بِثُ غَيرَسَعَ كَذَلِتَ كَانوا يُقْفَكُون وَقَالَ الذي نَُوتُ الْ الععِلْمَ وَالإِمَانَ لَ قَدِلَ بِثتُم فِي كِتابابِ اللَّهِ إلَ يَوْوم البَعث فَهذاَا يَْومُ الْ البَعْثِ لَكُمْ كُتُم لا تَعلَون.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 كَذَل تَ يَطذَع اللَّهُ على قُل بِالَّذينَ لا يَعلممُون فَصْبِر إ وَعدَ اللهَّهِ حَّ وَلَا يَسْتَقِفًا دَكََّينَ لا يوقون بِسممِ اللِرُ وَحمَانِ الرح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 فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَّعِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كريم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 فَتَكُن فِي صَخْرَة او فِي السَّمَاوات او فِي الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير يا بني اقيم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور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 لَمْ تَرَوْ أن اللهَّه صَخخَرَ لَكُمَّ فيِي السَّمواتِ وَمَا فيِي الأررضِ وَأَسْدَغَ عَلَْيكُمْ وَأَصدْدَغَ عَلَكُمْ نِعمَوا غَاهِرَةَ وَبطَِ وَمِنََّ سمَيجَادِل فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَاهُ دَاب وَلهُ دَ وَلَا, ولا كِتابابٍ مُنيرُ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 ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك فقد استمسك بالعروه الوثقا وان الى الله عاقبه الامور ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا نرجعهم فنلبيهم بما عملوا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 فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا وَخْشَ يَوْومَ ل يَجز وَالدُ نَ وَلَدِهِ وَل مَلود وَل مَلُودُهُ وَجَزِ الن وَالِدِ شَيْئ إَِّ وَدَ اللهَّهِ حَو فَلَا تَغُر وََّكُم الحَياةُ الُّنْييا وَلَا يَغُر وََّكُم بِاللهِ الغرور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 فِيهِ سِتَّةُ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ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 جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ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 وَلَمْ تَرَ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ مِنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ ربنا, رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرُدَّعْنَا نَعْمَلِ الصَّالِحَاتِ إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ولكن وَ حَقَّّ الْقَوْلُ مني لأملأن جهنم مِن لَأَمْلَأَن لَ جَهَن لَمَ مِنَ الجَِّةِ وََّا سِأَجمَعين فَذُوقُوا بِمَسيتُم لِقَا أَيَوْمِكُمْ ه إِنا نلَسِناَاكُْ وَذُوقُوا عَذاابَ الْخُلْدِ بِمَاكُْ تُمْ تَعملون انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ف تَجَفَ جُوبُ مَا لِلْمَضاجِع يَدَعونَ رَبَّهُم خَوْفَو وَطَمَعوا وَمِن لا رَزَقَنَهُمْ يفِقُون فَلَا تَلَمُ نَفْسَّا أُخْفَْ لَهُم مِنْ قُغْوَةِ آعُولٍ جَزاء جَزَأَنْ بِمَا كانَوا يَعمللون فَمَن كانَ مُؤْمِنًا كَمَن كانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ نار كلما اراد ان يخرج منها اعيده فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ وَجَعَلْنَاهُ هدى لبني وَجَعَلن مِنْهُمْ أَئَِّتَ يَهْدُونَ بأَمِْنَا لََّا صَبَروا لََّ صَبَروا وَكَانوا بآياتاتِنَ يُوقِنون إَِّا رَبكَهُ يَفْصلِلُ بَينَهُم يَوْومَ الْ القِيياَامَةِ فِي مَا كانوا فِي يَخْتَلِفُون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 فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ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 وَماَا جَعللَ أَزْواجَكُم اللائ تُظَاهِرونَ مِنْهُ أُمهَاتِكُم وَمَا جَعَلَ أَدِعِيأَكُمْ أَبِنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَولُكُمْ بَِحْوواهِكُمْ واللَّهُ يَقولُولُ الْ الحَقَّّ وَهُو يَهْدِ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 وَكَانَ اللهَّهُ وَفُورَ الرَّحيمَا أََّ بِهُ أَوْل بِالمُؤمنِنينَ مِنْ أَمفُسم وَأَزْوَاجُهُ أُم بَهاتُم وَأُلُ الْأَرحامِ بَعْضُمْ أَوْلَا بِبععْضِم فِي كِتابابِ اللَِّ مِنَ المُؤمنين مِنَ الْمُؤمِنينَ وَْمُهاجِرينَ إِلَّا أن افعلوا الى اولياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ومنك ومن نوح وموسى وعيسى بن مريم وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلُوا الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ اِذْ جَاءَتْكُم جُنُودٌ فَأَرْسَلنا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اِذْ جَاءُكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَاِذْزَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم برض ما وعدنا الله ورسوله مَا وَعددَنَ اللَّهُرَسُولُهُ إِلَّا غُرورَ وَإِذْ قَالَ الطائِفَةٌ مِنْهُم يَا أَهْلَ يَثِرِبَ ل مُقامَلَكُمْ ثَرجِعُ وَيَسْتَأذِن فَريقُم مِنْهُ مُنلَ بِي يَقُلُون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 قَالُوا هذا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ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 وَكَفَ اللَّهُ المُؤمِنين القِتَال وَكَانَ اللهَّهُ قوَوِيًا عزيِيزَا وَأَنزَلَّنَظَهَرُهُم مِنْ أَهْلِ الْكِتابَابِ مِن صَياسِيهِم وَقَدَفَ فِي قُلوبِهِم وَقَذَ فَ فِي قُلوبِهِمُ غُعبَفرَرِ قَ تَ قتُلونَ وَتَأسِرونَ فريقا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 إن كنت لا تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنت تريدن الله ورسوله والدار الآخرة وَالدَّارُ الْآخِرَةُ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ يضاعفتها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا